الدموع العين عن سر البكاء وعنى الأمان والمعاني عن معنى الوفاة كان الرضا بالله إن حل القضاء الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عسر القلوب أريد فح من الق السلام عليكم رحمة الله ورركته الحمد الله رب العالمين والصللاات والسلام على أش في <تصفيق> سيدنا محمد بنبد الله نبي الأمين الله صل وسلم على سيدنا محمد, سيدنا محمد. كما صيت وسلمت على سيدنا ابراهيم وعآ سيدنا ابراهيم وبارك لهم على سيدنا محمددين ووع آ سيدنا محمد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 ما زلنا نتحدث في حق الطريق في الحديث المتفق عليه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على الطرقات قالوا يا رسول الله ما لنا منها بد فيها نتحدث ونقضي مصالحنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما وإن كان فأعطوا الطريق حقهم قالوا وما حق الطريق يا رسول الله قال حق الطريق الذي على كل مسلم أن يعطيه لهذا الطريق غض البصر وكف الأزى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر غض البصر كف الأزى رد السلام وأمر بمعروف او امر بالمعروف ونهي عن المنكر وتحدثنا عن غض البصر وتحدثنا عن كف الازف وحقيقة في هذه الليلة نتحدث عن رد السلام وحقيقة موضوع يعني قد يرى البعض ان قضية رد السلام هذه يعني ما تستهلش حلقة كاملة نتكلم عليها لكن لما هنشوف الموضوع هنجد ان هو يستحق حلقة كاملة نتحدث عنها نتحدث فيها عن رد السلام وحق الطريق ومش هنتكلم على رد السلام فقط لكن هنتكلم على إلقاء السلام ورد السلام وفقه هذه المسألة والدعوة في هذه المسألة مسألة رد السلام النبي صلى الله عليه وسلم لما قال حق الطريق غض البصر؟ آه موضوع كبير جدا. كف الأذى؟ آه موضوع كبير جدا. رد السلام تأتي كده البعض بيعتبرها يعني شيء يعني من بنيات الطريق وأمر بمعروف ونهي عن المنكر؟ آه موضوع كبير لا رض السلام وإلقاء السلام والسلام في الإسلام لا يقل أهمية إطلاقاً عن غض البصر لا يقل أهمية إطلاقا عن كف الأذى لا يقل أهمية إطلاقا من وجهة نظري عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكفي لأهمية هذا الموضوع وهو موضوع السلام عموما في الإسلام والتحية في الإسلام أن عبد الله بن عمر بن العاصر رضي الله عنهما فيما يرويه عنه البخاري ومسلم وهو حديث متفق عليه قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اي الاسلام خير اي الاسلام خير رجل جاء الى النبي لسه مسلم جديد بيسأل النبي اي الاسلام خير ايه احسن حاجة في الإسلام زي ما قلنا الإسبوع الماضي لما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أبو برزة الغفاري علمني شيء يعني ينفعني في الدنيا والآخرة علمني شيء لا أسأل عنه بعدك علمني شيئا في الإسلام القبيلة فقال كف, ال... كف الآذى أو إماطة الأذى عن طريق فبان هذا الأمر أهمية أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن كف الآذى دو أمر مهم جدا جدا في الإسلام كذلك جاء هذا الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل النبي أي الإسلام خير فقال النبي صلى الله عليه وسلم إطعاموا الطعام إطعاموا الطعام وإفشاء السلام على من تعرف ومن لا تعرف على من تعرف ومن لا تعرف هل تتخيلوا أن هذا الأمر من الأمور الخيرة جدا جدا جدا في الإسلام أن, إن أنت تلقي السلام على من تعرف ومن لا تعرف فالموضوع ما هواش موضوع بسيط روى المسلم في صحيح من حديث عبدالله بن سلام رضي الله عنه قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرا فسمعت الناس يتكلمون جاء رسول الله جاء رسول الله جاء رسول الله فأسرعت إليه أوذر إليه فنظرت في وجهه فوجدته وجه نبي ما هوش وجه كاذب أبدا ده هذا وجه نبي صلى الله عليه وسلم فكان أول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة أول كلام يسمع عبد الله ابن سلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة أفش السلام وأطعم الطعام وصل الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام افش السلام اول شيء اول شيء عبد الله بن سلام من رسول الله اربع اشياء اول حاجه منهم افش السلام افش السلام سلم على الناس كل ما تشوف حد وانت معدي سلام عليكم ايه يعني هيقولوا عليك مجنون, هيقولوا عليك مجنون؟ هم حرين مجنون في سبيل الله ينفع نقول كده يا جماعه ينفع نقول مجنون في سبيل الله ينفع سلم سلم على كل إنسان تلقاه تعرفه أو ما تعرفوش أفشوا السلام بينكم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عليه. والله والذي نفسي بيده, والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا وسيلة من وسائل المحبة التي تزرع في قلوبنا وفي نفوسنا المحبة بعضنا لبعض ما قالش الصدقة ما قالش أي حاجة غير ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحابكتم أفشوا السلام بينكم حديث أبو داود لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليالي يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام وخيرهما الذي يبدأ بالسلام الصحاب يسألون, يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلان يلتقيان فأيهما يبدأ بالسلام اثنين تقابلوا أنهي واحد فيهم الذي يبدأ بالسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم اولاهما بالله اولاهما بالله هو الذي يبدأ السلام يعني اولاهما بالله حط كل الصبق في العلاق بينك وبين الله عز وجل احبهما لله هو الذي يبدأ بالسلام اخشاهما لله هو الذي يبدأ بالسلام. أقربهما إلى الله هو الذي يبدأ بالسلام أرضاهما إلى الله هو الذي يبدأ بالسلام أكثرهما طاعة لله هو الذي يبدأ بالسلام أكثرهما خوفا من الله من هو الذي يبدأ بالسلام دايما الأسبق إلى الله عز وجل هو الذي يبدأ بالسلام إي إي إي يعني إي هذه الأحاديث التي تبين فضل إفشاء السلام فضل البدء بالإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم يميز هنا الخيرية بين الناس بشيء مهم جدا وهو قضية البدء بالسلام أيهما يبدأ بالسلام قضية الخصام فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام الله عز وجل قبل ذلك يأمرنا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إيه إيه بعض العلماء يقول أن إلقاء السلام سنة ورد السلام فرض لأن السنة هي التي أمرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم هنا ويأمرنا بالسلام ويحفزنا على السلام أما ما أمرنا الله عز وجل به أمرا قاطعا قطعي الدلالة قطعي الثبوت فهو الواجب وهنا الآية الكريمة تثبت أن نرد السلام أصل من أصول الإسلام نرد السلام كيف نرد السلام قبل أن نرد السلام لابد أن نعرف صيغ السلام الموجودة في الإسلام كيف نسلم؟ روى الإمام البخاري والإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الله عز وجل لما خلق آدم قال له وأشار إلى جماعة من الملائكة وقوفا فقال الله عز وجل لآدم اذهب إلى هؤلاء أو إلى هذا الرهب فقل لهم السلام عليكم فانظر ما يقولون فهذه تحيتك وتحية أبنائك فذهب آدم وقال للملائكة السلام عليكم فقال الملائكة وعليك السلام ورحمة الله وعليك السلام ورحمة الله وروا الإمام أحمد في مسنده من حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه وأرضاه أنه جاء رجل إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم وجلس فقال النبي عشر ثم جاء رجل وقال السلام عليكم ورحمة الله وجلس فقال النبي عشرون ثم جاء رجل وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثون يبقى السلام عليكم صيغة من صيغ السلام ولكن عشر درجات السلام عليكم ورحمة الله صيغة من صيغ السلام في الإسلام وعليها عشرون درجة السلام عليكم عشرة ورحمة الله عشرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلاسون فهذه الصيغ السلاسة من صيغ السلام في الإسلام السلام عليكم جائز السلام عليكم ورحمة الله جائز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمام السلام في الإسلام وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عليك السلام يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما عليك السلام تحية الأموات قل السلام عليك من الصيغ المكروهة في الإسلام عليك السلام ما تقولش الحد عليك السلام تقوله السلام عليك تقدم السلام قبل الضمير لأن عليك السلام كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم تحية الأموات أما السلام عليك أو السلام عليكم بصيغة الجمع أو بصيغة الإفراد هل يجوز أن أقول لرجل مفرد مفرد السلام عليكم قالوا يجوز لأنك لا تسلم على ابن آدم فقط وإنما تسلم على من معه من الملائكة يجوز أن إحنا نقول السلام عليك يجوز ان أن نقول السلام عليكم ولوجوب السلام والعلماء يقولون أن من ألقى بالسلام على رجل ولم يرد عليه ترد عليه الملائكة لأن أنت لما قلت السلام عليكم فأنت لا تسلم على الرجل فقط إنما تسلم أيضا على الملائكة حتى قال العلماء السلام عند دخول البيت أنك إذا دخلت البيت ولم يكن فيه أحد تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أما إذا كان أولادك في الداخل فتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا ما فيش حد فأنت على من تسلم تسلم على الملائكة من ساكني هذا البيت لا يوجد بيت من بيوت المؤمنين يطاع فيه الله عز وجل وتؤدى فيه فرائض الله عز وجل وتؤتى فيه سنن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وفيه من الملائكة ملائكة الخير والنور والبركة الكثير فأنت إذا دخلت البيت ولم يكن في البيت أحد وقل فالسنة أن تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين عباد الله الصالحين هنا المقصود بهم الملائكة لو أهلك موجودين فأنت بتقول السلام عليكم عليكم الجمع هنا لأهلك وللملائكة الموجودين جوة في داخل هذا البيت حتى إذا دخلت غرفة أي مكان في الدنيا بتدخل فيه بشر ما فيهش بشر تلقي السلام فيه بشر بنقول السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما فيش بشر بنقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين مكتبك عربيتك قضة نومك قضة صلونك مطبخك المكان الوحيد الذي لا يلقى فيه السلام ونحن داخلون إليه هو دورة المياه بنقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائف ده المكان الوحيد الذي لا يلقى فيه السلام حتى أن بعض العلماء قالوا إذا صافر الرجل إلى أي بلدة أو إلى أي مدينة أو إلى أي قرية وهو داخل من أبواب هذه القرية يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسلم على من؟ يسلم على أهل القرية يسلم على بيوت القرية يسلم على سماء القرية على أرض القرية على ملائكة القرية على السكان الصالحين من أهل هذه البلدة الكريمة الرجل وكلامنا عن الرجل ينطبق على المرأة هذه الأحكام كلها للمرأة وللأطفال لكل مسلم ذكر كان أو أنسى من أبخل خلق الله عز وجل من يبخل بالسلام من أبخل خلق الله روى الإمام أحمد في مسنده من حديث الزبير أن رجل ولم يسمي الراوي الرجلين أنا رجلاً جاي إلى رسول الله رجل من الصحابة ومن أخيار الصحابة قال يا رسول الله إن لي جار له عذق أو عذق المشهور عند اللغويين عذق يؤذيني في بيتي نخلة النخلة دي بينه وبين هذا الجار وتؤذي هذا الجار والجار هذا مسلم والآخر مسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم بنا واريني والريني فآمن النبي صلى الله عليه وسلم وصار مع هذا الصحابي الجليل ونظر فوجد أن النخلة فعلا تؤذي هذا الصحابي أو الصباطة بتاعة النخلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب العزق, العزق وواضح أنه كان من المنافقين يا أخ الإسلام إن عزقك هذا يؤذي أخاك هذا أو يؤذي جارك هذا فبعنيه بعني الصباطة أو النخلة بتاعتك دي قال لا لا أبيع يا أخا مربي فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهبه لي إدهوني هبه قال لا أهبه لك قال فبعنيه بعزق في الجنة قال لا أبيعه يعني حقيقة أنا أتعجب من هذا الرجل ولذلك أظن أو أرى أنه من المنافقين لرفضه هذا الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقولك بيعني الصباطة بتاعتك أو النخلة بتاعتك تقول له لا طيب ده النبي قال لك الدهون هدية هبة ده يعني ده في إصرار من النبي صلى الله عليه وسلم تقول له لا مش هدي لك هذه الهبة طيب الأخيرة بعنيه بعذخ في الجنة هتاخد في الجنة واحد عذق غيره صباطة غيره أو نخلة قال لا فقال النبي والله في رواية والذي بعثني بالحق وفي رواية وي ما رأيت أبخل منك إلا من يبخل بالسلام ده الشاهد من الحديث ما رأيت أبخل منك إلا الذي يبخل بالسلام شوف الرجل ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقوله بعهولي لأ تبعهولي تب تب بنخلة وضع صباطة في الجنة لأ ده, ده قمة البخل وقمة الضم وقمة الشحة وقمة كل حاجة مش كويسة فالنبي يقول له والله والذي نفسي بيدي وي والله والذي نفسي بيدي يعني تأكيد من النبي وي يعني لفظ تعجب من النبي يتعجب من هذا الرجل وي ما رأيت أبخل منك إلا الذي يبخل بالسلام اللي بيبخل بالسلام ده ما فيش ابخل منك ده على رسول الله ده بيبخل على مين يا جماعة ده بيبخل على رسول الله ده بيشح ده عنده شح عنده ضد ده بيشح على نفسه ده النخلة دي هذعها بنخلة في الجنة بعضق في الجنة بعضخ بعض يا رسول الله يعني أمر حقيقة عجب ده بخل ما بعده بخل إلا الذي يبخل بالسلام اللي يبخل بالسلام أشد بخلا من هذا الرجل الذي بخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يبخل بالسلام هو الذي يمر على الجماعة من الناس ولا يسلم هو الذي يمر على جماعة يعرفهم أو لا يعرفهم ولا يسلم هو الذي يدخل على ناس ولا يسلم ده السلام مش ليس بفلوس يا أخي حتى لو أنت نخصمهم حتى لو أنتم خصمهم حتى لو فيهم كفار ومسلمين نعم مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على مجلس فيه كفار ومسلمون فألقى النبي صلى الله عليه وسلم السلام ودي قضية أخرى قضية السلام على الكفار أبو سفيان يروي لما كان, أما كان في الشام ووصل خطاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل فأرسل هرقل إلى من يأتونه من في بلاده من العرب فكان أبو سفيان يقول أبو سفيان فقرأ علينا هرقل خطاب محمد صلى الله عليه وسلم من محمد بن عبد الله رسول الله إلى هرقل عظيم الروم السلام على من اتبع الهدى السلام على الكفار إما أن يكون السلام على من اتبع الهدى أو السلام عليكم أو سلام هذه الصيغ وردت في السلام على الكافرين الكافرين كل من هو كافر المشرك الملحد أهل اليهودي النصراني إذا سلمت عليه تقل السلام عليك أو السلام على من اتبع الهدى أو السلام هذه الصيغ السلاسة التي وردت في السلام على الكفار أو أهل الكتاب قضية هل أبدأ أو هل أسلم على اليهود والنصارى والكفار روى الإمام البخاري في صحيح لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام وضيق عليهم الطريق أو الجؤوهم إلى أخصر الطريق ودار يعني نزاع بين طلبة العلم ضخم في هذه القضية هل نبدأ اليهود والنصارى بالسلام ولا لا نبدأهم ونضيق عليهم الطريق وهذا فقه هذه المسألة وأفضل من تكلم في هذه المسألة ابن القيم في زاد المعاد حيث ينقل قولا جميلا إن تسلم فقد سلم الصالحون وإن لم تسلم فلم يسلم الصالحون المسألة انت شايف أن أنت تسلم خلاص سلم بعض الصالحين سلم انت شايف أن أنت ما تسلمش ما تسلمش بعض الصالحين لم يسلموا لكن تعال أقول لك حاجة المدير بتاعك يهودي ولا نصراني ما هوش صهيوني ما هوش اسرائيلي ما بنتكلمش على الاسرائيليين بنتكلم على اليهود في بلد من البلاد في اوروبا في, في, في اليمن في الصومال في اي بلد فيها يهود غير صهينة غير اسرائيليين والمدير بتاعك يهودي هتسلم عليه ولا لا في مصر او في اي مكان في نصارى صاحب الشغل بتاعك مسيحي ودخلت عليه وبتشتغل معاه وبيحترمك وبيكرمك وبيديك مرتب قد كده اه وانت بتديه شغلة قد كده ودخلت عليه هتقوله سلام عليكم ولا مش هتقوله هتسلم عليه ولا لا بلاش ديت تزوجت امرأة مسيحية واسلامي امراه مسيحيه اسلمت وحسن اسلامها وتزوجته وابوها وامها واخواتها نصاره هل لها ان تصل رحمها ولا لا نعم لها ان تصل رحمها هل رحمها يزورها نعم يزوروها ابو سفيان وهو مشرك زار ام حبيبه اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها وارضاها أمها كانت مشركة وزارتها في المدينة وسألت اسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم أمي تصلني أأب أبر أمي على شركها قال نعم ما صلتك وما أحسنت إليك ما دار بتصلك وبتحسن إليك خلاص المشركين لما كانوا بيتكلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم إنك تصل الرحم بيصف النبي؟ بأنه يصل للرحيم ثمامة بن أثال من بني حنيفة لما قطع الميرة الطعام عن قريش أرسل أبو سفيان وأرسلت قريش إلى رسول الله ما عرفناك قاطعا للرحم فمر ثمامة يرسل الميرة احنا ما نعرفش عنك يا رسول الله ان انت قاطع للرحم طيب هذه المرأة التي أسلمت وأهلها هل تلقي السلام على حماك؟ على حماتك على أخوال أولادك جبت من هذه المرأة المسلمة التي عائلتها نصرانية وأصبح أخوال أبنائك نصارى تسلم عليهم ولا ما تسلمش عليهم جاءوا يزوروا بنتهم ومن حقهم نعم من حقهم يزوروا بنتهم تسلم عليهم ولا ما تسلمش عليهم صاحب البيت اللي انت ساكن فيه وانت رايح تدين الإيجار تقوله خد عليك اللعنة ولا تقوله إيه؟, إيه, ايه ديننا النبي صلى الله عليه وسلم سلم على مجالس فيها كفار وفيها مسلمين النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال لا تبدأ اليهود ولا النصار لكن للحديث ثقه البعض يرى ان هذا كان وقت الحرب ووقت القتال ووقت. المفاصلة بين المسلمين وبين اليهود وبين النصارى رجل مسيحي يعيش معك ولا تجد منه أي سوء ولا تجد منه أي شر لماذا لا تسلم عليه إن تسلم فقد سلم الصالحون وإن لم تسلم فلم يسلم الصالحون إمت وما طر في هذه المسألة ولكني أخطار الرأي القائل بالسلام على هؤلاء الناس بالصيغ التي علمنا إياها النبي طيب مر عليك مسيحي وألقى عليك السلام أرد عليه إيه؟ أقول وعليك إذا تنبهت أنه قال السلام عليك أقول وعليك السلام لكن ما قلش ورحمة الله وبركاته لماذا؟ هذا دعاء له بالرحمة ودعاء له بالبركة وإن كنت قد رأيت بعض مشايخنا يقول لا مانع أن تدعوا له بالرحمة والرحمة هنا هي أن يرزقه الله الإسلام لأنه لن يرحم إلا إذا كان مسلما هذا قول لبعض العلماء وإن كنت أنا أرى أنه يكتفى بالسلام عليك من يبدأ بالسلام؟ روينا الحديث الأول أن الزبير يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أو أبو أمام الباهلي في عند الترمزي يسأل النبي الرجلان يلتقيان أيهما يبدأ بالسلام فقال النبي أولاهما بالله أحبهما لله أقربهما لله قلنا الكلام طيب الراكب يسلم على الماشي اتنين واحد راكب واحد ماشي مين اللي يبدأ لو وصلت المسألة للخصام يبقى اللي راكب هو اللي يسلم على الماشي لكن لو لم تصل الى الخصام يبقى أولاهما بالله عز وجل طيب جماعة قعدين وجماعة مشيين مين اللي يسلم المشيين هم اللي يسلموا على القعدين طيب جماعة واقفين وجماعة قعدين مين اللي يسلم الوقفين هم اللي يسلموا على القاعدين دائما بعض العلماء يقول أهل الفضل هو الذي يبدأ بالسلام لا مشاحة في ذلك أهل الفضل هم اللي يبدأوا بالسلام لا مشاحة في ذلك يروي الإمام أحمد في مسنده عن عمر بن عبيد رضي الله عنه وأرضاه أن البراء بن عازب لقيهم فسلم عليه وأخذ بيده وضحك في وجهه خلي بالك تلات حاجات عمر بن عبيد هذا يقابله البراء بن عازب من أصحاب رسول الله البراء بن عازب يعمل إيه؟ يسلم على عمر بن عبيد وياخذ بيده يعني مش يسلم بالبق بس ينطق السلام ويصافحه ويضحك في وجهه فقال عمرو بن عبيد رضي الله عنه وارضاه أو يقول البراء بن عازب يعلم عمرو بن عبيد او تدري لما فعلت مع كذلك عملت كده ليه معاك كان يكفي السلام سلام عليكم باللسان والمصافحة زيادة والضحك في الوجه زيادة فقال البراء بن عازب لعمر بن عبيد اوى تدري لما فعلت ذلك فقال عمر بن عبيد الله اعلم وما اراك تفعله الا لخير انا مش عارف انت سلمت علي عملت كده ليه لكن انا متأكد ان انت ما عملتوش الا لخير فقال البراء بن عازب لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعل معي مثل ما فعلت معك الآن يعني إيه؟ سلم علي باللسان وصاطحني باليد وضحك في وجهي ثم سألني كما سألتك النبي سأل البراء بن عازب أو تدري يا براء لما فعلت معك ذلك؟ فأجبته بمثل ما أجبت عليه فألت له الله ما تفعله إلا لخير يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تلاقى مسلماني فسلما وصافحا وافترقا إلا غفر الله لهما النبي صلى الله عليه وسلم يعمل مع البراء بن عازب بيسلم عليه باللسان ويصافحه باليد ويضحك في وجهه ويقول له ما طلاق مسلمان تسلموا بالب... بالب... وتصافحوا باليد وافترق كل واحد منهم راح في طريقه إلا وقد غفر الله له معا كم من أسباب المغسرة بنتركها كم من أسباب المغفرة بنتركها كان في أحد الأشخاص لا يسلم على أحد فيعني بسأله سؤال بقول له ليه ما بتسلمش على أحد قال لي وانا ايش ضراني إيده متعاصة إيه ولا كان حطت إيده فين ولا إيده فيها مكربات ولا إيده فيها إيه فأخشى أن يعديني سبحان الله مرة الأيام والتقيت به والسلام عليكم وانا حاطت ايدي ورا ظهري ما بسلمش عليه انا عارف انه هو ما بيمدش ايده فاذا به يمد يده فمددت يدي وانا متعجب قلت عجبا بالامث القريب ما كنت تصافح احد قال والله حديث سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وروا هذا الحديث الذي رويته لكم حديث عمرو بن عبيد والبراء بن عازب فوالله لئن يغفر الله عز وجل لي ولأخي أحب إلي من أن أملك أو أعدى بأمراض الدنيا كلها ما أمراض الدنيا كلها تجيني بس ربنا عز وجل يغفر لي دي كفاية جدا أيه أيه أن تلقى أخاك وتسلم عليه بلسانك وتسل وتصافحه بيدك وتضحك في وجهه ما يفترق المؤمنان إلا وقد غفر الله عز وجل لهم بعض الناس يتكلم في السلام باليد السلام عليكم ويشاور بإيده هل في هذه بضعة بعض الناس يرونها بدعة والبعض لا يراها بدعة وأنا ممن لا يراها بدعة إطلاقا لأنه قد جاء الأثر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على جماعة من النساء جلوسا في المسجد فسلم رسول الله فأشار بيده البعض يعترض على هذا الأثر باعتراضين أنه من رواية شهر بن حوشب والبعض يراه ضعيف وإن كان الترمذي أو إن كان البعض الآخر من علماء الجرح والتعديل يراه أو يرونه حسن الحديث وأقول بأنه حسن الحديث والاعتراض الآخر أن هذا خاص بالنساء ولكن لا أدري من أين جيء بخصوصية الإشارة باليد على النساء فإن السلامة على النساء من الرجال على النساء مسألة سنأتي إليها فيها كلام كثير فلم جأتي دليل يخصص الإشارة إلى النساء أو أن السلام باليد يشير إشارة هكذا السلام عليكم خاص بالنساء لا أرى دليل تخصيص في هذا ولكن السلام باليد أو الإشارة جاء فيه من كلام العلماء الجميل أن السلام باليد واللسان قرينان إن كان هناك بعد يظن أن المسلم عليهم لا يرون أو لا يسمعون النطق باللسان. أنا بسلم على ناس بعيدة وأظن أنهم مش سمعين السلام بتاعي فبأشاور. بس خلي بالك لازم الإشارة مع السلام باللسان الإشارة الوحديها لا أقول أنها بدعة ولكن أقول فيها شيء من التشبه باليهود لأن اليهود إذا سلموا الغالب على سلامهم أنهم يشيرون باليد فقط هذه واحدة الثانية أن بعض أهل العلم يرى أن الإشارة باليد هي علامة على الجبابرة والظلمة الجبارين والظلمة دايما تلاقيهم يعني ايديهم مش عارف ايه هذه البعض يقول هذا حقيقة انا ارى ان السلام باليد مع النطق باللسان لا شيء فيه اطلاقا ويجوز السلام باليد مع النطق باللسان روى الامام احمد في مسنده حادثة لطيفة جدا بين سيدنا سعد بن عبادة وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء النبي إلى سعد بن عبادة فقال السلام عليك ورحمة الله يقول سعد بن عبادة فرددت وعليك السلام ورحمة الله دون أن أسمع رسول الله رب كده من غير ما يسمع النبي فَسَّمَّ النبي السلام عليك ورحمة الله يقول سعد فرددت وعليك السلام ورحمة الله دون أن أسمع النبي صلى الله عليه وسلم فثلث النبي تالت مرة النبي ثلث السلام عليك ورحمة الله يقول سعد بن عباد فرددت دون أن أسمع النبي صلى الله عليه وسلم عفوا فانصرف النبي شفت الأدب بتاع النبي صلى الله عليه وسلم نتعلم هذا الأدب سلمت على واحد تلات مرات وما ردش عليك وما سمعتوش بيرد عليك خط بعضك ومشي ده معناها ان هو مش هيأذن لك معناها ان هو مش فاضن وما تزعلش منه اوعى تزعل منه النبي صلى الله عليه وسلم زعلش من سعد بن عبادة رغم ان هو لم يسمع سعد بن عبادة هو يرد عليه السلام يقول سعد بن عبادة فلما انصرف النبي أسرعت وراءه يا رسول الله أهلا ومرحبا فقال يا سعد لما لم ترد السلام قال والله يا رسول الله سمعتك وردت عليك وما أحببت أن أسمعك حتى أستكثر من سلامك ومن, ومن الرحمة لي صحابة أذكياء الصحابة يعرفوا الخير جاي منين ورايح فين ويستزيدوا منهم سيدنا سعد بيقوله والله يا رسول الله أنا سمعك وردت عليك لكن أنا عوز أستزيد من السلام ومن الرحمة النبي بيقول له إيه؟ السلام عليك ورحمة الله يبقى فيه هنا دعاء بالسلام وفيه هنا دعاء بالرحمة فسيدنا سعد بن عبادة بيستزيد من سلام النبي ومن الرحمة التي يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم تفضل يا رسول الله النبي ما تكلمه ودخل فقدم له سعد واجب الضيافة زبيبا وماءا باردا فأكل النبي صلى الله عليه وسلم وارتاح ثم قال لسيدنا سعد أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وذكركم الله في من عنده دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم إلى سيدنا سعد بن عبادة أكل طعامكم الأبرار لا يدخل بيتك إلا صالح ولا يأكل طعامك إلا تقي أن يدعى لك بأن يأكل طعامك الأبرار هذا من الخيرية أقلت أكل طعامكم الأبرار وصلت صلت من الصلاة من الدعاء وصلت عليكم الملائكة مش سلطة ما هيش من التسليط بعض الناس مر يعني كنا آآ نأكل آآ في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان وبعد أن أكلنا وقمنا إلى آآ الصلاة آآ فقلت للرجل الذي كان يعد الصفرة في مسجد الرسول الله أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة فرجل كان في عمره قال يا أخي الكريم صلت الملائكة الملائكة لا تصلت إلا بالشر أو إلا بالعذاب قلت له يا أخي الكريم صلت من الصلاة صلت من الصلاة أي دعاء الملائكة لكم وليس من التسليط الذي هو السين ولام وطا وصلت عليكم الملائكة وذكركم الله في من عنده هذه القصة اللطيفة الطريفة في العلاقة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سيدنا سعد ابن عبادة يبين لنا كيف كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يستفيدون ويقتنصون الخير من رسول الله صلى الله عليه وسلم يروى أو روى الإمام أحمد في مشندي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرطاه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر على الصبيان يلعبون يقرئهم السلام ويقول السلام عليكم أيها الصبيان شوف النبي صلى الله عليه وسلم يسلم على الصبيان الأطفال الصغيرين اللي لم يهدش فينا بيرضى يسلم عليهم ولا حد النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم على هؤلاء الصبيان النبي صلى الله عليه وسلم وقضية السلام على النساء روى الإمام مالك في موطئه أنه كان هناك امرأة عجوز في المدينة المنورة بعد صلاة الجمعة كل يوم الجمعة كانت تزرع السلق عارفين السلق اللي بيتعمل في الخبيزة نوع من النبات الفلاحين يعرفوه كويس كانت بتزرع السلق على حواف الجداول وكان يوم الجمعة تجيب السلء ده وتعمل منه أكل للصحابة رضوان الله عليهم أو لصديان الصحابة أو لشباب الصحابة وكانت امرأة عجوز ويقول الراوي فكنا نسرع من الصلاة ننسلت من الصلاة حتى ندرك طعام الصلق من هذه المرأة نسلم عليها ونجلس أسماء بنت يزيد أو أسماء بنت زيد رضي الله عنها وأرضاها تقول مر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في جمع من النساء فسلم علينا العلماء اختلفوا في مسألة السلام على النساء البعض قال لا يسلم على النساء إلا إن كنت قادما عليهم أو لك فيهم حاجة مدام هم ماش من المحارب والبعض قال يسلم على العجائز المرأة العجوز هي اللي تسلم والبعض قال يسلم عليهم إن أمن الفتنة والبعض قال يسلم عليهم قاطبة فالرسول صلى الله عليه وسلم سلم عليهم أقول كما قال ابن القيم إن تسلم فقد سلم الصالحون وإن لم تسلم فلم يسلم الصالحون والمسألة يعني لا مشاح فيها ولا اختلاف فيها وإن كنت أنا أرى أن هؤلاء النساء إن لم تكن تعرفهم ويعرفونك فالأولى ألا تسلم عليهم أما إن كنت تعرف فيهم أحد أو تعرفهم فتسلم عليهم فلا بأس ولكن الأولى عدم السلام وإن كان لاهل الخير والعلماء وأهل الصلاح أن يسلموا على النساء إن كانوا جماعة فهذا خير وترد المرأة في البعض قال في سرها لا تسمع والبعض قال لا بأس أن تسمع المرأة الرد بالسلام هذه مسألة فيها خلاف وإن كنت قمع قلت أختار الرأي بعدم السلام هذا أولى في هذا الزمن أما إن كانت امرأة واحدة وشابة فقولا واحدا لا تسلم أو لا يسلم عليها قضية تبليغ السلام أو إبلاغ السلام إن واحد يقول سلم على فلان جاء الأثر أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله السلام عليك وأبي يقرئك السلام فقال النبي وعليك السلام وعلى أبيك السلام يبقى هنا الرجل يبلغ عن أبيه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما حد يبلغك أو يحملك أو يقولك السلام أمانة يبقى وجب عليك أو من السنة أن تبلغ هذا السلام ولا خلاف في ذلك بل جاء الأثر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغ السلام سلام جبريل إلى عائشة وقبلها إلى خديجة رضي الله عنهن أجمعين أمهات النبي النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ خديجة في مكة جبريل يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد هذه خديجة تدخل عليك فأقرئها من ربها السلام ومني السلام وبشرها ببيت في الجنة لا نصب فيه من قصب لا نصب فيه ولا صخب فتدخل خديجة فيبلغها النبي صلى الله عليه وسلم السلام يا خديجة هذا جبريل يقرئك من ربك السلام ومنه السلام ويبشرك ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا صخب تقول خديجة رضي الله عنها وأرضاها أقرئ ربي من السلام والي جبريل السلام ومنه السلام واليه السلام خلي بالك ربي مني السلام فانه السلام السلام اسم من اسماء الله السلام ومنه السلام واليه السلام واقرئ جبريل السلام ثم ياتي النص تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشه الله عنها وارضاها جاء النبي وقال يا عائشة هذا جبريل يقرئك السلام هذا جبريل يقرئك السلام فتقول عائشة ومنه السلام وإليه السلام يا رسول الله فتبليغ السلام أمر موجود في السنة ولا بأس به إطلاقا السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم روى الإمام أحمد في مسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة سيارة في مشارق الأرض ومغاربها والحديث صحية تبلغني صلاة وسلام من صلى وسلم علي وفي رواية فصلوا وسلموا علي فأينما كنتم يبلغني السلام نحن لما بنصلي ونسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك ملائكة تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم سلامك وصلاتك في أي مكان ثم روى الإمام أحمد ما من عبد مسلم يصلي ويسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام والحديث صحيح ما من عبد المسلم يصلي ويسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام يبقى عندنا السلام إلى رسول الله هناك سلام تبلغه الملائكة إلى رسول الله فيعلم النبي ويرد النبي على الملائكة هذا السلام وهناك سلام يرد الله عز وجل روح النبي إليه فيرد عليك السلام وسألت شيخنا الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله وشيخنا الشيخ حماد الأنصاري عليه رحمة الله فقال كانت الجواب بتاعهم واحد. ووجدت هذا الكلام عند القاضي عياض في الشفاء كتاب الشفاء قال أن من سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيدا عن المدينة المنورة في الآفاق في أفريقيا في آسيا في أوروبا في أمريكا في أي مكان بعيد عن المدينة المنورة ويسلم على رسول الله فإن الملائكة تبلغ السلام إلى رسول الله أما من جاء إلى المدينة المنورة وجاء إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقف أمام بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم على رسول الله فإن الله يرد على النبي روحه فيرد عليك السلام إزاي يرد روحه وإزاي يسلم علينا ملكش دعوة لا شأن لك بتفاصيل هذه المسألة النبي أخبرنا أنه ترد عليه روحه فيرد علينا السلام آمنا بها ما دام الأخر صحيح الكيفية لا شأن لك بها ما دام لم يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكيفية إطلاقا ما لكش دعوة بهذه القضية هل يجوز ابلاغ الرسول صلى الله عليه وسلم السلام يعني أقول له يا رسول الله فلان ابن فلان في مصر يسلم عليك إذا انا ذهبت إلى المدينة ما. نعم يجوز أن تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم سلام فلان الذي أقرأك إياه هل في ذلك بضعة؟ ليس في ذلك بضعة إطلاقة لأننا اتفقنا ابتداء أن تبليغ السلام واجب. طب تبليغ السلام للأحياء هل تبليغ السلام للأموات جائز؟ إذا جاز القاء السلام على الأموات فجاز تبليغ السلام للأموات ورسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كميت ولا يعامل أبدا كما يعامل الميت المقبور في أي مكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على أهل البقية السلام عليكم ظهر قوم مؤمنين أنتم الصادقون ونحن بكم إن شاء الله لاحقون فسلم النبي صلى الله عليه وسلم على الأمواة وعلم النبي صلى الله عليه وسلم قبر عثمان بن مصعون وهو أول من دفن من أصحاب النبي في البقية وقال علموا قبر أخي عثمان حتى أزوره وأسلم عليه قضية السلام على الأموات قضية السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أرى فيها ابتداعا إطلاقا لنص الحديث ونص الأثر الذي ورد إلينا السلام في الصلاة الصلاة ننهيها السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. جاز أن تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجاز أن تقول السلام عليكم ورحمة الله بعض الناس يأتي بكتفه هكذا السلام عليكم ورحمة الله لم يرد هذا الأثر وإن كانت هذه هيئة من الهيئات ولا ابتداع في الهيئات السلام عليكم نسلم على من؟ نسلم على الملائكة؟ أو نسلم على أي مخلوق يقف أو يجلس أو يكون وإن لم يكن هناك أحد فهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فنفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه إيه حقيقة إيه هذا إيه يعني ما أحببت أن أتكلم فيه في أمر السلام ورد السلام وإلقاء السلام تكلمنا عن السلام على الأموات والسلام على النساء والسلام على أهل الكتاب وحقيقة وحقيقة أحب أن في مصنف ابن أبي شيبة في قضية السلام على النساء سفيان بن عيين عن ابن أبي حسين من حديث شهر ابن حوشب رضي الله عنه وأخبرته أسماء بنت يزيد مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في نسوة فسلم علينا وكي عن شعبة عن جابر عن طارق التيمي عن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بنسوى فسلم عليهن وكي عن الاعمش عن مجاهد عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه هذا الأثر صحيح في عند ابن نبي شيبة في المصنف عبد الله بن عمر مر على امرأة فسلم عليها وكي عن أبي زر عن مجاهد أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه مر على امرأة فسلم عليها أو مر على نسوة فسلم عليهن ابن عيينة عن ابن عون قال قلت لمحمد محمد بن سيرين أسلم على المرأة قال لا أعلم به بأسا حفص عن عمر عن الحسن البصري أنه كان لا يرى أن يسلم الرجل على المرأة إلا إن كانت محرما ده الحسن البصري إيه إيه وأيضا وكي عن سفيان عن عبدالعزيز بن قرير قال جاء رجل إلى الحسن قال أسلم على إيه إيه النساء قال لا وعن عبيد لا عن عمرو بن ميمون عمرو بن ميمون من كبار التابعين كان يسلم على النساء وعلى الصبيان موسى بن طلحة مر على نسوة جلوس فسلم عليهن إيه إيه إيه إيه إيه هذه بعض الأثار التي يعني تثبت السلام على النساء والبعض الآخر لا يرى السلام على النساء وكذلك قضية السلام على أهل الكتاب قبل أن نذهب إلى الفاصل السلام من خيرية الإسلام السلام السلام على من تعرف ومن لا تعرف من حق الطريق رد السلام وإلقاء السلام وهذه بعض أو تتوافى في فقه إلقاء السلام والرد على من يسلم عليك نذهب إلى هذا الفاصل ونعود فابقوا معنا تطاب <تصفيق> المساء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب ومع هذه القصاصة يعني أنا عندي قصاصة صحفية واحدة حقيقة وهي نشرت في جورنان الدستور يوم السفت 18 ابريل سنة 2009 يوم الدستور 18 أبريل 2009 فتوى عمليات تكبير الصدر حرام شرعا علي جمعة يقول تجميل الصدر بالتكبير أو التصخيري تلاعب وتدليس وتدخل في خلق الله عز وجل أصدر دكتور علي جمعة مفت الديار المصرية فتوى بتحريم عمليات تجميل الصدر للنساء وأكد أنها محرمة شرعا وأكد الدكتور علي جمعة في فتوى أن عمليات التجميل التي تنتشر بصورة متزايدة بين النساء محرمة شرعا لأنها تدخل في باب تغيير خلق الله مشيرا إلى أن التحريم يشمل كل محاولة للتلاعب في خلق الله سواء كان ذلك بتكبير الصدر أو تصغيره أو, تصغيره أو العبث, العبث بأي عضو من أعضاء الجسد المختلفة تحت مسمى التجميل وقال المفتي أن هذه العمليات التي تجرى للتجميل فيها غش وتدليس وفيها كشف للعورات ولا تجوز شرعا واستثنى الدكتور علي جمعة من ذلك أن تكون الحالة تتعلق بعلاج مرض أو النجاح من هلاك أما إذا طلب الزوج من زوجته القيام بعملية تجميل بتغيير بغير ضرورة علاجية فلا تجوز طاعته لأن طاعة الزوج مشروطة بأن تكون في الأمور التي لا تعصي لها وتغضبه هذا نص الفتوى وأنا شخصيا أتفق في هذه الفتوى مع فضيلة المفتي في أن عمليات التجميل التي تتم دون حاجة إلى علاج أو إنقاذ من هلاك فهي من داب تغيير خلق الله عز وجل لكن في قضية الزوج الذي يعني يأمر زوجته أو يطلب من زوجته شيء مثل هذا الأمر فماذا لو قال الزوج إن لم تفعلي كذا فأنت طالق فهل تطلق المرأة أن تفعل المرأة هذا الأمر أقول أن ارتكاب أخف الضررين هنا وهو طاعة الزوج في هذا التغيير أخف من الطلاق وخراب البيوت وإن كنت أنصح الرجال بأن لا يلجئوا نساءهم إلى مثل هذه الأمور ومثل هذا الحرج نستقبل اتصالاتكم وأهلا بكم وأرجو أن يكون الاتصالات في نفس الموضوع الذي نتكلم فيه وأذكر بندائنا جميعا خطوة كرامة اشتري منتج بلدي وبلدك تلأ وظيفة الولد وولدك خطوة كرامة أن أنت تشتري المنتج بتاعك قبل ما ننتهي من موضوع السلام هناك حاجة مما رواهه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن من علامات الساعة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أن يمر الرجل على جماعة من الناس فيسلم على فلان ماشي وكده لقى خمسة ستة من الرجال يعرف فيهم صفة حجازة السلام عليك يا شيخ صفة هذه من الأمور المكروهة أن يسلم الرجل على خاص في الجماعة ولكن يسلم على الجماعة بأثرها نستقبل اتصالاتكم السلام عليكم ورحمة, الله عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا يا شيخ محمد إزاك يا دكتور صفح أهلا ومرحبا بك يا خيرك أنا بحبك في الله والله أحبك الذي أحبتني فيها انا معاك الشيخ محمد أبو رحمة من قرية الشوص البصل محفظة الشرعية أهلا يا شيخ محمد أهلاً وسهلاً. بالوقت أنا سؤالي عن تصافح النساء يعني السلام باليد لما لما تسلم على الرجل رجل اجنبي يعني لا يحل لها هل هذا من الحلال والرجل والمراه والرجل الذي يصافح المراه وكان لا يحل لها كان اجنبي هل هذا من الحلال لانك تذكرت معلومه بسيطه ان ان الرجل ممكن يصافح النساء لا يا اخي كنت... لم هذا ابدا يع أنانا بتكل على حدم يا انا سمعتها. انا لم أ لم أقل أن الرجل يصافح المرأ ال... أنا بتكل الحاجة بين... إن ا مثل أصفاف التي أصفح أمي أما الأبيدي لا تتح انا لم أشير طلاق لا من قريب ولا من بعيد بصافحة بين النساء والرجال لا مصحة المحارم ولا مصفحة الأجانب لم أتكلم في هذا طلااق. ممكن انا سمعت خطا يعني حضرتك كنت بتسمع قناه ثانيه <تصفيق> جزا جزاك الله خيرا اخي الكريم <تصفيق> على <تصفيق> الله على السؤال حاضر يا اخي الكريم حاضر جزاك الله اهلا بك يا شيخ ما. محمد اهلا وسهلا انا لم اشير لا من قريب ولا من بعيد للمصافحه بين الرجال والنساء وأقول أنه لا يجوز المصافحة بين الرجال والنساء إلا المحارم المحارم فقط هم الذين يجوز المصافحة معهم أما امرأة أجنبية فلا يحل لرجل أجنبي أن يضع يده أو أن يلمس امرأة لا تحل له لان أضرب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لان أضرب برأسي أو في أم رأسي بمخيط من حديد أهون علي من أن أضع يدي في يد امرأة لا تحل لي وحديث عائشة مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يضع يده في يد امرأة لا تحل له أبدا في هذه قضية محسومة إطلاقا يعني لم أشر إليها لا من قريب ولا من بعيد ولم أقل بمصافحة الرجال للنساء إطلاقا ولكن لسؤال الأخ الفاضل الشيخ محمد لا يصح المصافحة بين رجل وامرأة إلا, كان إلا إذا كان محارم رجالا ونساء أما أجانب فلا يصح المصافحة بينهما اطلاقا ولطلبة العلم من أراد أن يبحث في المسألة لابد أن يفرق بين نقد الوضوء من مثل المرأة وبين المصافحة الفقهاء يتكلمون بعض طلبة العلم يخلطون بين المصافحة وبين نقض الوضوء لا هذه مسألة وهذه مسألة أخرى والذين يحتجون بجواز المصافحة يحتجون بقول أبي حنيفة أن المصافحة أو أن الملامسة بين الرجل والمرأة لا تنقض الوضوء ما لم يكن جماعا هذه مسألة مختلفة تماما عن المصافحة السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور صفوت اتفضالي يا أختي دكتور صفوت اتفضالي حضرتك على الهواء ربنا يجازي حضرتك عننا خير يا دكتور الله يبارك في حضرتك ربنا يبارك في حضرتك دلوقتي أنا عندي سؤال يا دكتور بعد إذنك في عنوان الحلقة دلوقتي هل يجوز للسيدة الغير متزوجة لو هي معدية على, معدية على رجال يعني أنا دلوقتي ساكنة في الشارع بيبقى في محلات فيها رجال أصحابها رجال هل يجوز أن أنا أقول السلام عليكم أنا باكتنب الشبهات وما بقولش فده بيفصر على إنه كبر لكن أنا باكتنب الشبهات فهل ده حلال ولا حرام يعني هل المفروض أقول وأنا ماشي السلام عليكم يا فلان السلام عليكم يا فلان ولا ما أقولش تكلمت في هذه المسألة يا أخت الكريمة وقلت بعض العلماء يرى جواز هذا الأمر والبعض لا يرى جواز هذا الأمر وأنا ممن يرون أن من المستحب عدم سلام المرأة على الرجال يعني العلماء يقولون كبر المرأة على الرجال خير المرأة لما يقول عليها متكبرة الرجالة آه ده خير هو إيه التكبر أن المرأة لا تكلم الرجل لا تسلم عليه لا تنظر إليه هذا أفضل وقلت انا شخصيا اختار القول القائل بعدم سلام النساء على الرجال او الرجال على النساء هذا أفضل وإن اتهموك بالكبر فهذه مكرمة لك يا أختي الكريمة آخر اتصال معنا السلام عليكم عليكم السلام عليكم أهلا بحضرتك يا دكتور صفا أهلا بك يا أختي لو سمحت يا دكتور انا دلوقتي لما بكون نازلة مع زوجي والامن في البيت متواكد فساعات زوجي ما بيرميش السلام فانا بقرميه ده حرام ولا حلال لا مش حرام يوحي يعني مفيش حرج في كده لا مفيش حرج مدام ناس تعرفيهم ويعرفوك ويعني هم كويسين وفي سن والدي نعم كويسين وفي سن والدي لا بأس لا مانع لكن القضية اللي بنتكلم عليها هي الناس في الشارع أو الناس اللي إحنا ما نعرفهمش أو الناس اللي ما فيش علاقة بيننا وبينهم شكر الله لكم إخوتي الكرام كان هذا أدب وخلق من اخلاق الأنبياء خلق وحق من حقوق الطريق غض البصر كف الأزى رد السلام وفي الأسبوع القادم ان شاء الله نلتقي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحتى ألقاكم أترككم في رعاية الله وأمنه وعلى خطوة كرامة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته